رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءكم رسول كريم أن أدوا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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرذ عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاکِهِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاديا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يذني مولا عن مولا شيئا ولا هم نصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كولي الحميم خذوه فاعتروه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 سِيمَ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِرِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ آمنين آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون